فما الله يوو المسكاً بين الضلوع العود عسى دربك سفير ويا عسى الله ما يخليني توكل لا توادع رح عسى درب الجف المسهوج يصادف درب فردا عقبها ما تلمحك عيني سمحت من الهواء ومن القصيد ومن زراق الموج وميت أغلى الغرام وجيت في ديني أبغرق في عذابك لا رحلت ويصبح المنتوج قصيد في حياتي سلوتي ومت جروب سراحه ترتيني وذهب بنات الريح للذكرى بدون شروج بشرج مهارة النسيان وارحل عن عناويني وبنسى لا نسد وبرسل الونات فوق وفوج وبنسى دم عيني ينتذر وإنساك من حيني صبوري والله إني ما ثنيت العزم قبل دوج بنظان الجفا وضمال وصلك لين تسقيني شجاع والله إني ما عرفت الذل قبل سوج قدم رجلي على درب البيت أهلك يوديني كريم والله إني ما عرفت الشيح قبل فروج دموعي في عيوني ثم شيح بحسبتي في فيني أحبك الحشبي الله ليت مالك في سماي بروج ولالك في البسيطة قود شيء بينك وبيني دخيلك لا تلفت رحب فالك وترك المرجوج تغانم ما بغالك ولا أنا ما عاد يمديني فمان الله أسف على درب السنين العوج ولكن طالبك لقفيت عني لا تخل